بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون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 وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها فقال لها وللأرض إئت يا طوعا أوكرها قالت أتينا طائعين فقداهن سبع سموات في يومين وأوحا وأوحا في كل سماء أمرها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 لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون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 وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أي يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ولكن ظنتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون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 وقيضنا لهم قرآنًا أفزين لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أم من قد خلت من قبلهم من الجن والانس إنهم كانوا خاسرين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 لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن والانس نجعلهما تحت أقدامنا نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين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 أَنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا الْسَّيِّئَةِ إِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلْقَى هَائِلًا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقَى هَائِلًا ذُحْظٌ عَظِيمٌ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 إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أَفَمَن يُلْقَى فِي نارٍ خيرٌ أَمَّن أم يَأْتِي آمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ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 ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذمنا كما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيأوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن, ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّن عَذَابٍ غَلِيظٍ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ اعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ